بسم الله الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوين وعدوكم أولياء إليهم بالمودة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم ربكم إن كنتم فرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم فرجتم سرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما يَثْقَفُونَ يَكُونُ لَكُمُ أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُ إلَيْكُمُ أَيْدِيهُ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُوءٍ وَيَبَثُطُوا إِلَيْكُمُ أَيْذِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُوءٍ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُوا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 إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بينكم العداوة، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغض، وبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده. لا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرنا لك وما أملك لك من الله شيئا شيئا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا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 كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد سَالَّاهُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَاعْمَلُوا الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أولئك ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إذا جاء فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآل إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما ان فاتكم شيء من ازواجكم اذن الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آنَتمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا شريك نبي الله شيء ولا يسرق ولا يزنين وَلَا يقتلن أولادهن ولا يقتل نا ولا يقتل نا ولا إنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله تَوَلَّى قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكَفَّارُ مِنَ الصِّحَابِ الْقُبُورِ